وَأذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبَتُّمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلِمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ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 وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامِ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُمْ أَمْنًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 فَإِمْتَابُوا وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إلَّا وَلَا ذِمَّتَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمَعْتَدُونَ فَإِمْتَابُوا وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ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 بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصبكم عليهم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 وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم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 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال وأموالٌ قترفتموها وتجارتٌ تخشون كسادها ومساتٍ ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين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 ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا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 ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبر قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله لاه وسبحانه سبحانه عما يشركون يريدون أي يطفئن نور الله بأفواههم ويأب الله ويأب الله إلا أي يتم نوره ولو كره الكافرون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 وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَى وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِذُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأو ضع فيل لكم يبغونكم الفتن وفيكم سمعن لهم والله عليم والله عليم بالظالمين لقد بَتَغَوُّ الفِتْنَةُ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ أَذلِّي وَلَا تَفْتِنِنِ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيَقَةٌ بِالْكَافِرِينَ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 ألم يعلموا أنه من يحادذ الله ورسوله فأن له نار جهنم خاندا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزؤوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سَألتَهُم سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون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 أتتهم رسوله بالبينات، أتتهم رسوله بالبينات، فما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو بعض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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضا من الله أكبر ورضا من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اللهم لا تحرم فضلك يا أيها النبي يجاهد الكفار والمنافقين وظل ض عليهم ومؤهم جهنم وفي سلم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكثروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِيَّاهُ بُوَيْكُ خَيْرٌ لَّهُمْ وَإِيَّاهُ وَلَوْ يُعْذِبَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِدِينٍ وَلَا نَصِيرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنَّا تَنَامٍ فِضْلِهِ لَنَصَدَقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ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 ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علّم الغيون؟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 وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا أرجهنما شد حرا قلنا أرجهنما شد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا اللي يضحكون قليلاً واللي يبكون بِمَا جزاء بما كانوا يكسبون، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فستأذنك للخروج، فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتوا بالقعود أول نرى.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 ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوا كنت أحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا, تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناك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 ولا يحلفون إن ردنا إلا الحسناء والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا لمسجد أستس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال فيه رجال رجال يحبون أن يتقهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفى جرف هار فانهار, فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 وعدا عليه حق في التمرات والانجيل والقران ومن اوفى بعهده مِنَ الله وَمَنْ اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به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 وبشّر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أي يستغفر للمشركيين ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلْ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَينَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحِينَ وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخنصة في سبيل الله ولا يطعون, ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح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 وما كان المؤمنون ليانفروا كافه فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة فِي في الدين وليُنذروا قومهم ليتفقه قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون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 أَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانَهُ وَهُمْ يَسْتَبَشِرُونَ وَأَمَّنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَن أنهم يفتنون في كل عام مرّة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يَتُبُونَ ولا هم يَذْكَرُونَ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدٍ ثم من صرفوا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 لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين روف الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله